أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف را تلك آيات الكتاب والذي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 الْقِنْ جَدِيدَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خالت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب وَيَكُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ من ربه إِنَّمَا أَنتَ منذر وَلِكُلِّ وَمَا تَزَاد وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ أُمٌّ مِنْكُمْ مَن أَسَرَّ خُمْ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قوم حتى يغيروا ما بأنفسه وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من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 نسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وطلال بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخلتم من دونه أولياء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 قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السين زبد رابيا وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَانِكَ يَضْجِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا عِنْدَنَا سَيَمكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذٰلِكَ يُطْرِبُ اللّٰهُ الْأَنْفَال لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰةَ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لو أن لَهُم ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا هؤلاء إن لهم سوء الحساب وما جهنم جهلن وبسلن